فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ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 وَبَشَّرْرنَاهُ بِإسْحاقونَ بِيِّنَ الصَّالِحين وَبَ رَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسحاقُ وَمِنذُ الرِّيَتِهِ مَا مُحسِنُون وَوَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبين وَلَ قَدمَنَّا عَ مُسَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي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 تَدَعونَ بَعلَ وَتَذَرونَ أَحْسَن الْ الخَالقين اللهَّهُ رَبّكُم وَرَبّ أَبَائِكُم الأولين